بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى سبحانه لا أخصي ثناء عليه بأنه وإن تعد نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين أيها الأحبة الكرام فضل كبير جدا من الله علينا والله أن نجلس إلى هذه المائدة الربانية مائدة حكاها الله في القرآن حكاها الرسول في الحديث الله تكلم بها والنبي تكلم بها فالصلا فيها القول شرح المنازل والخطوات فإذا من الله على عباد من أمثالنا فجلسوا يتدارسون شيئا هو كلام الله ربهم كلامه وكلام نبيهم صلى الله عليه وسلم فذلك أمر مأمول أن يأخذ الله تعالى بيدنا بسببه إلى رضوان الله الأعظم هذه الدار التي نتكلم عنها هي الدار الحقيقية ونحن الآن في ممر إليها في دار اختبار نصل إليها ولذلك فإننا ونحن نتناول هذا نتكلم عن دار ستكون دارا لنا ونريد أن نهيئ أنفسنا لها فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى الخير يا رب العالمين أيها الإخوة تكلمنا عن مرحلة الحساب والتغاب والميزان ووقفنا عند السبب في اختلاف وزنة الأعمال عما يعتقده الإنسان وقبل أن أتكلم في عن هذه النقطة يهمني كثيرا إني أسألكم هو إحنا هنتحاسب عن إيه يوم القيامة إيه الموضوعات التي سنسأل عنها يعني إيه جدول الأسئلة التي ستعرض علينا يوم القيامة ربما هذا السؤال يبدو أن إجابته معروفة لكن ورد لأنني أتكلم الآن عن وزنة الأعمال ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بعض المحددات والمؤشرات فمثلا قال الموضوع الاول لا تسأل عنه هو الصلاة اول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة فان صلحت صلح سائر عمله وان فسدت فسد سائر عمله يعني ايه فسد اه هو انت لما تعد طبيخ كثير وتضع في الحر خارج الثلاجه يفسد برغم أن عندك طعاما وفيرا لكنه خارج أسلوب الحفظ لو عندك مية كثيرة وأنت عطشان لكن ليس عندك كف وليس عندك وعاء تضع فيه الماء فالصلاة هي وعاء الحسنات تجمع الحسنات الذي يفسد الشيء لو عندك قمح كثير جدا لكن وقع عليه الماء فتعطّن وتعفن فكذلك الصلاة أول ما يسأل عنه العبد ورد أيضا أن العبد سيسأل عن كل شيء أعطاه الله له الله تعالى سيسأل تعالى يا عبدي أنا خولتك كذا وكذا أعطيتك كذا صحة مال أعطيتك أولاد أعطيتك وجها أعطيتك أعطيتك عايز أعرف ماذا عملت في كل شيء من هذه الأمور؟ قل لي عملت إيه لما أعطيتك قميص تلبسه؟ ماذا فعلت؟ ويُسأل العبد كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن الجاه الواجهة أنا مدير أنا ضابط أنا وزير أنا الجاه انا أريب المحافظ أنا يعني حسب حتى ما أنا فيه من نسب وقرابة ومعرفة ووظيفة يقول النبي عليه الصلاة والسلام يدعى عبد يوم القيامة فيسأل عن جاهه الجاه السلطان كما يسأل عن ماله ماذا عمل فيه حديث يقول لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع عن عمره فيما أفنى وعن شبابه مرحلة الفتوة من العمر فيما أبلى وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن عمله ماذا عمل فيه دي الموضوعات يسأل العبد أيضا يوم القيامة عما خبأه القلب من أغراض خاصة يقول تعالى يوم تبلى السرائر السر يختبر ويظهر ويقول عن القلوب يقول عن النار التي تطلع على الأفئدة المشأمة التي تطلع على الأفئدة، فيسأل العبد عن خبيئة نفسه. يبقى يسأل عن أعماله وأمواله وأوقاته وخبيئة نفسه، ويسأل و... عما كان فيه من النعيم. أعد في تكييف؟ عنده أولاد؟ عنده طعام؟ عنده قميص يلبسه؟ لما بيشاور بايده كذا للمواصلات تقف له؟ يقول ولا تسألن يومئذ عن النعيم كل شيء أسعدكم في الدنيا تسألون عنه فموضوع السؤال في الحساب أنا ليه بقول هذا الكلام لأن معنى ذلك أن موضوع السؤال في الحساب ليس مقتصرا على مجرد الكلام المادي وإنما حتى عن الأمور المعنوية حتى عن الظروف الخاصة حتى عن الأهل حتى, حتى بالتفصيل فإذا وضعت هذه الأشياء على الميزان فإن الله تعالى يا إخواني احفظوا هذه الكلمة فإن الله تعالى لا يحاسب العبد بهذه الأعمال ولكن يحاسبه بشيء كمن وراء هذه الأعمال سبب وراء هذه الأعمال فمثلا في حديث درهم غلب ألف درهم الصحابه تعجبوا درهم واحد أتصدق به يكون أثقل في الميزان من ألف درهم الأيوة لأن الذي تصدق بدرهم كان كل رأس ماله كل ثروته درهمين فاخذ واحدا منهما فتصدق به فقد تصدق بنصف ثروته انا ما عنديش غير درهمين يا دوبك اروح اشتري يوم شويه فول وطعميه وعيش لو عرفت خبز فتصدقته بنصفه والثاني عمد الى مال عنده وعرض كثير فاخذ منها ألف درهم وعنده الملايين ما يحسش بيهم فالدرهم شوف بقى أنا هقول إيه قلبيا قلبيا نفسيا جوايا أنا خدت نص ثروتي إنما الثاني لم يشعر به صحيح الألف درهم يوكل فقراء أكثر لكن ليست العبرة بإطعام الناس لأن الله يمكن أن يطعمهم العبرة قلبك أنت شكله إيه عندما وضعت نصف ثروتك في سبيل الله ولا وضعت شيء بسيط يبقى إذن في سر وراء العمل الرجل الذي سقى كلبا في الحديث يقول إن هذا الرجل قبل أن ينزل البئر مرة أخرى وينزل الحذاء الجزمة الخف ويملاها ميا ويطلع يسقي الكلب قال كلمة تشعرك أن قلبه قد اهتز قال يا هذا الكلب الذي يلهث بلغ به من العطش مثل ما كان قد بلغ مني يا ده يبقى مسكين قوي فنزل إلى البئر لأنه أحس بحالة الحيوان أحس شعر شايف بقى كلمة شعر دي أحس دي هي السبب في أن العمل له أجر كبير أكبر من ظاهره ليست العبرة بالظاهر العمل وأنه بشيء وراء العمل كذلك إنسان عمل عملا فعليه وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة واحدة ممثلة مثلت فيلم في الأربعينيات وفي الثلاثينيات فات سبعين سنة ستين سنة كانت ترقص كانت تغوي كانت, كانت. ثم ماتت وظل هذا الفيلم يعرض على مئات الآلاف بل مئات الملايين من الناس والشباب والرجال والنساء عبر سنين هي ماتت لكن الغواية مستمرة فالأثر الذي أداه وزرها يجعل جبالا من السيئات تلقى عليها لأن المسألة مستمرة شيء كمن وراء العمل اصلاح ذات البين الصلاة بينك وبين الله الصيام بينك وبين الله الحج منك إلى الله إنما إصلاح ذات البين التي تجعل الناس يشتموا بعض وهذا حرام يضرب بعض يظلم بعض ده مسألة إصلاح المجتمع وإصلاح للدين لذلك الله تعالى أعطاك عليها أجرا كبيرا لأنها أثرها ضخم يعني أنا دخلت المسجد فصليت كويس فخرجت من الصلاة فقابلت عشرة فكنت طيبا معه لكن لما أصلحت ذات البين أصلحت المجتمع كله بهذا يكون الأثر أعظم إذن يا إخوة الأجر في الوزن أو السبب في اختلاف الوزن شيء كمن وراء العمل وليس في العمل نفسه فهم والمرشحون هم والمرشحين هم المرشحين هم, هم فاء طريبة وما طريبة بآلة بل كان من لحن بمدح محمد من أحبوه فأبدعهم أقول لكم ربما كان الشأن طبعا ليس عندي وقت لأن هذه السلسلة لا تتحدث عن هذه العبادات القلوب مثلا والعبادات الصالحة هذه تتكلم عن الدار الآخرة بس أنا أحببت أن أريك كيف أن الدار الآخرة في الميزان وهو يتأرجح ده مش سر يعني أوع تظن أن دي مفاجأة حاجة ظهرت كده وأنت لا تعرفها لا لو كنت على علم لأدركت سبب المفاجأة لو كنت على علم لعرفت أن هذه الوزن اوحيت في دين الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنت الذي لا تعلم لذلك على الميزان أقول أنا زي ما ليس عندي وقت أستقصي كل الأسباب إنما كل هذه الأسباب في النهاية ستدور حول شيء واحد هي حالة القلب سلامة القلب المسلم انفعال القلب يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن القلب يقول إن عبد المؤمن إن قلب المؤمن إن قلب العبد المؤمن إن قلب العبد المؤمن, قلب العبد المؤمن إذا شعر من خشية الله اهتز من خشية الله تحاتت يعني تساقطت عنه خطاياه كما يتحات ورق الشجرة إذا أيبس لما تمسك الفرع الشجرة وتهزه جامد ويكون الورق جاف تجد كل هذا الورق سقط فقشعريرة القلب المؤمن يتساقط تتساقط بسببها الذنوب إذا قشعر قلب المؤمن من خشية الله تحاتت عنه خطاياه كما يتحات ورق الشجرة عن فرعه إذا أيبس القلب حالة القلب هي السبب وراء هذا انفعال القلب الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم مش ده الحديث المعروف عند الكل إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم يبقى إذن إحنا عارفين إن الميزان مش هيوزن أع... ولذلك اللي بيتصدق بصدقة وقلبه مرائي قلبه مرائي يدخل النار ما يدخلش الجنة مع أنه قام بعمل صالح لكن قلب فاسد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في أحداث الآخرة يقول للصحابة تعوذوا بالله من جب الحزن عارفين الجب البئر بئر الحزن بئر الظلمات يقول تعوذوا بالله من جب الحزن قالوا وما جب الحزن يا رسول الله قال واد في جهنم تستعيذ منه جهنم في اليوم أربعمائة مرة قالوا ومن يدخله يا رسول الله دفتع مين جنب الحزن قال أعد للقراء أعد للدعاء للعلماء لأهل القرآن الذين يراؤون بعمالهم وإن بقيه الحديث يقول وان من اشر القراء الذين يزورون الامراء يزور بس يزور رئيس وملك وامير ويذهب معه ويعيش معه لا الداعيه عمله أن كلمته انما يصوب بها اعمال المجتمع والحكم والامره فاذا ذهب وتزلف وتقرب وعاشر وعايش من أشر القراء استعيذوا بالله من جب الحزن قال وما جب الحزن يا رسول الله قال واد تستعيذ منه جهنم في اليوم أربعمائة مرة لمن أعد يا رسول الله أعد للقراء الذين يراؤون بأعمالهم وإن من أشر القراء الذين يزورون الأمراء الله طب القارئ يؤمن ويعلم لكن قلب وحش قلب مش هنا قلب ليس نظيفا فيجي وزنة الأعمال لا يزن عند الله جناح بعوضة لا يساوي شيئا وتجد صحابي آخر النبي عليه الصلاة والسلام يقول أتعجبون من, من دقة ساقيه إن رجلير رفيعه إن قدميه يوم القيامة أثقل في الجنة من جبل أحد جاب الأحد رجلي الصغير دي ثابت عليه فاختلاف الوزنة بشيء وقر في القلوب يا إخوة بشيء ملأ القلب عشان كده قضية صلاح القلب في دين الله قضية في منتهى الخطورة هي القضية الكبرى في دين الله يقول تعالى عن الفلاح يوم القيامة إنه لا يفلح فيه إلا من أتى الله بقلب سليم طب وانا اعمل ايه قلبي سليم ايه اجيبها منين دي هروح قلبي سليم يعني اعمل ازاي هروح اعمل ايه سيدنا ابراهيم خليل الرحمن الصفة التي ذكرت ذكرت له في القرآن عن نجاته يوم القيامة قال اذ جاء ربه بقلب سليم وانت لما تقرأ تصنيفه في قلوب قلوب الذئاب قلوب الضالين قلوب الفجرة وقلوب المؤمنين الحقيقة تخشع وتعجب يعني نشوف قلوب الضالين الله تعالى يقول في قلوبهم مرض في قلوبهم زيغ طبع الله على قلوبهم اغفلنا قلبه عن ذكرنا فأعقبهم نفاقا في قلوبهم تحس انها قلوب نجسة مدنسة قلوب زي قلوب الذئاب كذلك نسلكه في قلوب المجرمين شايف نوعيات القلوب شكلها ازاي نوعيات فاسدة اقول لك زائغه عرف العين اللي بتبقى ريحة جايه قال فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم انما تعالى قلوب المؤمنين تلاقي القلب المؤمن ذلك اطهار لقلوبكم طهر ونقاء تلاقي يا سلام صنف من الناس يقول الله تعالى يا إخوة اقرأوا القرآن يقول أولئك كتب في قلوبهم الإيمان في, قل... في خبر مهم الإيمان أصبح مكتوب مش في كراسة ولا في كشكول ولا على ورقة مكتوب على قلوب أولئك كتب في قلوبهم الإيمان تلاقي القلب متسطر إيمان ومش بيقول بقى إن هناك قوما كتب الله في قلوبهم الإيمان ده بيشير إلى أشخاص معروفين بالواحد وعلى فكرة دول صحابه معروفين مرويين في الكتب يقول أولئك كتب في قلوبهم الإيمان دول مجموعة دي قلوب يقول تعالى لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين قلب مؤمن الغنى غنى القلب إنما التنين قلوب عمياء فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور أنا كالنفسي يكون عندي متسع أكلمكم عن القلب وكيف يصلحه الله وكيف يفسد وكيف لكن نظرا لأننا نتكلم أنا بس على فكرة أنا وأنا أتناول الأمر الآخرة إذا مررت على هذه النقطة دون أن أجليها لأن هي دي وحدة الوزن ده أنا أكلمك الآن عن الموازين القصد هي دي وحدة وزن الحسنات والسيئات وحدة وزن الأعمال فأنا أكلمك الآن علشان لما تيجي على الميزان لا تفاجأ أنا جلست إليكم وتحدثت معكم وبينت لكم وحدة وزن الأعمال على الميزان يوم القيامة ليست بالعمل وحده وإنما بالعمل وشيء كمن وراء, وراء العمل في قلب هذا المؤمن ولذلك أنا ما دام ليس عندي وقت لأفصل القول سأذكر لكم ليه مسألة القلوب خطيرة في دين الله ليه خطيرة أولا لأن القلب بيتقلب يتقلب يقول النبي عليه الصلاة والسلام بادروا الحق نفسكم بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبقى الصبح مؤمن ويتقلب يرجع ليه أصدقاء زينة شيء فظيع إعلام فساد كاسيات عاريات فتن بادروا بالأعمال الصالحة الحقوا نفسكوا حصانوا نفسكوا يبقى القلب أول خطر فيه أنه ينقلب قد ينقلب يقول تعالى فاعقبهم نفاقا في قلوبهم كانوا مؤمنين ثم اعقبهم نفاقا في قلوبهم قلوب القلوب تنقلب لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أهو خلق الله قلب المؤمن أبيض كالصفا أبيض نقي منور فتعرض عليه الفتن هو قاعد كده فواحد قال له شفت يا سيدي صاحبك ويقعد يغتاب له خصما او في واقعة اخرى يقول له شايف البنت اللي ماشيه دي فينظر الى حراب في واقعة ثالثه هات, هات ما حدش واخد باله هات الورقه دي وال فاذا وقع العبد في الفتنه نكتت في, في قلبي نكته سوداء النقطه غير النقطه لما تجيب لي قميص منقط دي نقطه لانها في طبيعه الثوب انما النقطه هي التي ليست من طبيعه الثوب زي بقعة الزيت ففي فرق بين قميص منقط دي نقطه بقعة زيت ما اسمهاش نقطه اسمها نكته نكته زيت نكته في قلبه نقطه سوداء وبا يزال القلب يقع في الفتن ويشربها يشرب فتن يشرب مفاسد حتى يصير القلب كله مهبب أسود مربدا يقول كالكوزي مجخيا كالكوزي مجخيا يعني مثل الكوب كباية إذا وضعت فيها ماء يوضع لكن إذا قلبتها تضع فيها شيء لا يوضع فيه شيء كالكوزي مجخيا يعني إيه يعني القلب يصبح لا يحل حلالا ولا يحرم حراما لا شيء يستقر فيه يصبح قلبا خاويا يقول تعالى وأفئدتهم هواء فضية وإن كان هذا في الرعب لكن في الخوف أفئدتهم فارغة لا تعرف حلالا ولا تعرف حراما خطورة القلب مش بس في الانقلاب خطورته إنه على حسب ما تستخدمه يستخدم انت حر تيجي تستخدمه معلش بقى ربنا انا هشتغل في الشيء الفلاني تستخدمه في الباطل يقول تعالى فلما زاغوا ازاغ الله قلوبه ضلوا فطبع الله على قلوبه تركوا ذكر الله اغفلنا قلبه عن ذكر. طب امنوا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه انت حر القلب بتاعك تستخدمه في شيء تلاقيه لازمك واحتلك وأصبح القلب تيجي تتحرك منه القلب مشيلك إلى الطاعات لذلك وحدة الوزن يوم القيامة نفد الوقت أيها الإخوة ولم يعد أمامنا إلا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في اللقاء القادم يعني لعلنا نشير إلى شيء ما في هذه القضية الكبرى ثم نقطع مراحل الآخرة فإن الوقت يمضي بنا سراعا نسأل الله عز وجل أن يلهم قلوبنا ذكره والتأثر بما أرسله إلينا في كتابه ومع رسوله صلى الله عليه وسلم اللهم يا رب, يا رب يا رب خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك ولا تجعلنا من الأشقياء يا رب العالمين اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك أكرمنا ولا تهن أكرمنا ولا تهن أعطنا من الخير ولا تحرمنا وخذ بنا واصينا إلى الخير وعصمنا من الفتن نياذة الجلال والإكرام من مضلات الفتن اللهم أمين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته